وَإِنِمْ رَأَتُن خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيَّ فَرَحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا الحخير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تسلوا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 الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله وإن تكفروا فإن لله في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ وياتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثوابا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أولا